أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي فرة فأكون من المحسنين بلا قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت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 فليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين مستقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين مستقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ مِي أَعْمُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ لئن اشركت ليحبطن عملك لا ان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونا من الخاسرين لئن اشركت ليحبطن عملك ولا من الخاسرين فَلَِّه فَعبُدُ وَكُمْ مَِ الشكِرين بَلَّه فَعبُذ وَكُم مِنَ الشَّكِرين وَماَا قَدَر اللهَّه حََّ قَدْرهِ وَأَرُّ جَم قَبضَتُهُ يَوْمَ القامَةِ وَتَّمواتُ مَطُوهاتُم بِيَمِينِ وَمَا قَدَرَ الله حَقَّ قَدَرُهُ وَالارْضُ جَمِيعًا قَضَاهُ لَهُمُ الْقِيَامَةُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سبحانه وتعالى